واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين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 ثم إ ذ ا كشف الضر عنكم إ ذ ا فريق منكم بربهم يشركون ي ك ف ر و ا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم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 فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب يقدر رزقناه عبدا الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن شيء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 وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما يعرفون المبين نعمة تولوا عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ي ن ك ر ويوم ن الكافرون ه وأكثرهم ا و نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا, يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون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 و ه د م و س و ب ش ر ا ل ل ل م م س ي ن إن ا ل ل ه ي أ م ر ب ا ل ع د ل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذ ي القربى و ي ن ه ى عن ا ل ف ح ش ا ء و ا ل م ن ك ر و ا ل ب ي يعظكم لعلكم ك ت ذ ر و ن و أ و ف و ا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم, وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون تتخذون أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم أ ن تكون أ م ه هي أ ر ب ى من أ م ه إ ن م ا ي ب ع و ك م الله به وليبينن لكم يوم ا ل ق ي ا م ة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أ م ة و ا ح د ة ولكن, ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون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 ثم جاهدوا وصبروا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم ت أ ت ي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى, وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون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 إ ن م ا حرم عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد ف إ ن الله غفور رحيم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 إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون